المطالب ابن أبي وداعة لم يفعل انتظر قليلا طيب لم يفعل في الظاهر لماذا؟ لأنهم قالوا فيما بينهم ماذا؟ قالوا فيما بينهم نحن لا نريد أن نسرع إلى, إلى دفع الفدية لكي لا يغالي المسلمون في ذلك واتفقوا على ذلك فهذا المطالب ابن أبي وداعة السهمي قال نعم فإنه نعم وافق ولكن انتظر حتى تفرق القوم وذهب مستترا يدفع فدية أبي قال فلم ينتفق إلى ذلك المطلب ابن أبي وداعة السهمين وكان أبوه من الأسرة فخرج خفية حتى أتى المدينة خرج مستطرا حتى ذهب إلى المدينة وفد أباه بأربعة ألاف درهم فدى دفع أربعة آلاف لكي يخرج أباه من ال... لكي يخرج أباه من الأسر وكان أبوه من الأسرة فهمنا وعند ذلك بعثت كوريش في فداء أسره وكانت الفدية من أربعة آلاف إلى ألف يعني بين ألف إلى أربعة آلاف لماذا بحسب منزلة الشخص وبحسب غناه وبحسب أهميته فهمنا كان يدفع ولم يكن معه فداء، قال ومن لم يكن معه فداء وهو يحسن القراءة والكتابة أعطوه عشرا من غلمان المدينة يعلمهم وكان ذلك فداه أما من لم يكن عنده مال يفدي به ليس عنده شيء عند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إذا كان يعرف القراءة والكتابة هو يستطيع الكتابة كان النبي يعطيه عشرا من أبناء المسلمين من أهل المدينة يعلمهم قال علمهم الكراءة والكتابة وهذا يكون في داود وهذا يبين أهمية, النبي أهمية العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأسرة عمل بن أبي سفيان عمر ابن أبي سفيان ولما طلب من أبيه فداؤه أبا وقال والله لا يجمع محمد بين ابني ومالي دعوه يمسكوه في أيديهم فما بدله. له فهمنا أبو سفيان معروف أنه يعني كان فيه بخل رضي الله عنه كما قالت زوجه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح يعني لا ينفق عليها طيب هل أأخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف أبو سفيان رضي الله عنه جاءه الخبر وابنه أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له تدفع الفدية قال لا أدفع شيئا والله لا يجمع محمد بين ابني ومالي أي يأخذ المال ويأخذ الولد أيضا طيب ثم قال ماذا؟ قال دعوه يمسكه أتلكوه عنده هو يأكل كل يوم ويشرب حتى يتعبوا منهم دعوه في أيديهم ما بدى يفعلون ما يريدون فبينما أبو سفيان بمكة إذ جاء إذ وجد سعد بن النعمان الأنصاري معتمرا أبو سفيان انتظر حتى وجد سعد بن النعمان الأنصاري وجد رجلا من أهل المدينة يطوف عند الكعبة فعدى عليه هجم عليه فحبسه بابنه عمرو، فأمسكه وأرسل إلى قومه في المدينة اخرجوا ولدي أخرجوا لكم, لكم سعدا فمضى قوم سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فاعطاهم عمرا ففكوا به سعدا أعطاهم النبي عمرا فأخذوه وذهبوا به فاعطوه أبو سفيان وأخذوا ولده ومن الأسرة أبو العاص بن الربيع. أبو العاص هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا وخرج مع المشركين في هذه الغزوة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زينب رضي الله عنها ما زالت معه ولم تهاجر فهمنا؟ وكان صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه خيرا في مصاهرته لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه قال فيه كلاما طيبا هذا فلان ابن فلان هذا ليس الآن هذا وقت زواجه فإنه لما استحكمت العداوة بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا من أبي العاص أن يطلق زينب كما فعل ابن أبي لهب بابنتي رسول صلى الله عليه وسلم، فامتنع، وقال والله لا أفارق صاحبتي. هذا أبو العاص كان متزوجا من زينب، وابن أبي لهب ولدان من أبناء أبي لهب كانا متزوجين من رقيه ومن أم كلثوم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم أو بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فناء. فلما اشتد أمر الدعوة في مكة ذهب أبو, أبو لاب إلى أبنائه وأمرهما أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فطلقاهما ثم ذهب الناس إلى أبو العاص وطلبوا منه أن يطلق بنت محمد صلى الله عليه وسلم طلق له زينب ايضا لكي يكون رقيه وام خلثوم وزينب مطلقان طلق له زينب فقال لا لا أفعل ذلك فإنها إنها صاحبتي صاحبتي يعني زوجتي وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صاحبة يعني زوجا قال هي صاحبتي وما أحب أن لي بها امرأة من قريش. يعني أنا لا أفضل أي امرأة من قريش عليها لا أحب أن عندي غير هذه. أن عندي امرأة غيرها فلما أوصره رضي الله عنه وكان كما كنا مشركا في ذلك الوقت أرسلت زينب في فدائه قلادة لها زينب تجمع المال لكي ترسل في فدائ زوجها هي لم تذهب بنفسها أرسلت في فدائه وكان من الفدائ قلادة القلادة ما تلبس المرأة في رقبتها من الذهب كانت قلادة هذه القلادة كانت خديجة قد أعطتها هدية لزينب لما تزوجت هذه القلادة من خديجة كانت أعطتها لابنتها يوم زواجها هذه هدية لك يا زينب فهمنا فكانت زينب تلبسها فلما أخذ زوجها أسيرا أرسلت زينب في فدائه وكان مما أرسلته هذه القلادة واضح لما أسر أرسلت زينب في فداه قلادة لها كانت حلتها بها أمها خديجة ليلة عرسها حلتها يعني جملتها كانت خديجة قد جملت بها ابنتها في يوم العرس فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة لها رقة شديدة لما رأى النبي هذه القلادة وضعت أمامه تذكرها هذه كلادة من، هذه كلادة خديجة. حين رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. وقال لأصحابه إن رأيتم يا أصحابي هذا رأيكم لأن الغنيمة والفداء لكم. إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها كلادها ففعلوا. يعني إذا هذا رأي لكم. إذا أردتم إذا رأيتم أن تطلقوا هذا الأسير أبا العاص وأن تردوا لها قلادتها يعني تتركوه مجانا فافعلوا فرضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يترك زينب تهاجر الى المدينة فهمنا تركه النبي ولكن اشترط عليه أنك تترك زينب تأتي إليه فلما وصل الى مكه امرها باللحاق بابيها وكان رسول صلى الله عليه وسلم ارسل من ياتي بها فاحتملوها يعني حملوها اليه يعني ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من ياتي بها زيد بن حارثه رضي الله عنه وغيره ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجيروا بها فذهبوا وهذا العاص ابو العاص بن ربيع ارسل اخاه بزينب حتى خرجت من حدود مكة وتسلمها الصحابة ورجعوا بها هذا ولما أسلم أبو العاص رضي الله عنه ابن ربيع قبيل الفتح لما أسلم قبل فتح مكة وسياتي علينا قصته إن شاء الله لما أسلم قبيل الفتح يعني قبله بقليل رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومرأته بالنكاح الأول يعني ردها النبي صلى الله عليه وسلم بدون عقد جديد. ومن الأسراء سهيل بن عمرو منهم أيضا سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو رضي الله عنه هو الذي سيكتب صلح الحديبية بعد ذلك هو الذي سيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب معه عقد الحديبية في سنة ست من الهجره بعد ذلك. وكان من خطباء قريش وفصحائهم كان من اهل الخطبه والفصاحه والبلاغه له كلام يستطيع ان يتكلم جيدا وطالما يعني وكثيرا اذى المسلمين بلسانه كثيرا كان يؤذي المسلمين بلسانه يقول شعرا أو يخطب في الناس يذم المسلمين فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن ابدا عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعطني فرصه اكسلوا ثنيتي سعد ثنيتي عفوا سهيل اعطني فرصه اكسلوا له سنيه الثنيتان السناني في مقدم الأسنان هؤلاء هتان أكسرهما لماذا؟ إذا وقف خطيبا خرج لسانه من فمه وهو يتكلم فنا، هذا مما يضعف من بلاغته فعند ذلك لا يقف متكلما عليك بعد ذلك يطلع خن يخرج لسانه من فمه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا أمثل أي واحد بي، لا أمثل يعني التمثيل هو التمثيل بال, بال بالإنسان من يقطع الأنف، من يقطع الأذن، من يقطع الشفتين مثل هذا، فقال لا أمثل، لا يكسر أسنانه، فيرسل الله سبحانه من يمثل بي، وإن كنت نبيا، ثم قال عسى يا عمر أن يقوم مقامًا لا تذمه، يعني ربما يقف صهيل في يوم من الأيام موقفا تكون سعيدًا به، وقد حدث هذا، فهمنا؟ وقادم بفداءه ميكرز ابن حفص ابن أبي حفص، نعم، حدث هذا بعد ذلك، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه أسلم رضي الله عنه، أسلم صهيل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فتنة شديدة في المدينة فهمنا وبعض الناس قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات فإننا نعود كفارا حولنا ندفع الزكاة حولنا عن الزكاة, الزكاة فهمنا فلما كان الامر كذلك وانتشرت الفتنة فهمنا وقف سهيل بن عمرو رضي الله عنه في مكة لأنه كان من أهل مكة وقف يقول كما قال ابو بكر في المدينه ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ عليهم القران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فلما قرأ ذلك هدا المسلمون واطمانوا وعلموا أن قضاء الله حق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لابي لعمر يعني يا عمر لا تستعجل عليه لعله يقف في يوم من الايام موقفا تحمده تحبه عليه لا تذمه وقدم بفداء جاء بفديته رجل اسمه مترز بن حفص ولما ارتضى معهم على مقدار حبس ما على حبس نفسه بدله حتى جاء الفداء هذا مترز جاء يخرج من يخرج صهيلا من من الأسر طيب ولم يكن معه مال لم يكن معه مال فقال خذوا هذا وتركوه قال لا نقبل منك هذا قال اذا خذوني بدلا انا بدل من صهيل في السجن وصهيل يخرج واتي بباقي المال فانه لما اصطدى معهم على مقدار يعني من المال حبس نفسه بدلا من من حبس نفسه بدلا من سهيل دخل السجن في الحبس هو دخل بدلا من سهيل حتى يذهب سهيل وياتي بالمال هذا وقد حقق الله خبر النبي صلى الله عليه وسلم في سهيل حدث ما قاله النبي لعمر عزى أن يقوم مقاما لا تذمه حدث هذا في سهيل فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أهل مكة الاتداد كما فعل غيرهم من الأعراب فقام سهيل هذا خطيبا وقال بعد حمد الله طيب وأفنى عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ماذا قام ينادي في الناس وما قال اراد به اهل مكة قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات من كان عابدا لمحمد صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات فليترك هذه العبادة ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ألم تعلموا أن الله سبحانه قال انك ميت وإنهم ميتون وقال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هو رسول مثل كل الرسل إذا مات أو قتل تنقلبون وتعودون على أعقابكم يعني على أقدامكم يعني تعودون كما بداتم ثم قال والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها فلا يغرنكم هذا يعني لا يخضعكم أبو سفيان من أنفرسكم يعني أنا أعلم يقينا أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها كما أن الشمس تطلع وتنتشر هذا الدين كذلك فلا يخدعنكم هذا يعني أبو سفيان من أنفسكم فإنه يعلم من هذا الأمر ما أعلم لكنه قد ختم على صدره، قد ختم على صدره حسد بني هاشم لا تطيع ابا سفيان لماذا هو يعلم كما أعلم ولكن الله قد ختم على قلبه لأنه في قلبه حسد لبني هاشم وهو من بني أمية تمام وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وكلمته تامة وإن الله ناصره الله سبحانه ينصر من نصره ومكون دينه وقد جمعكم الله على خيركم يريد أبا بكر وإن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة فمن رأيناه التد ضربنا عنقه من نراه ماذا يلتد ضربنا عنقه هذا سهيل يقول إن الله قد أبدلكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو خير الناس وهذا لا يزيد الإسلام إلا قوة فمن رأيناه التد الذي نراه يلتد عن الدين ضربنا عنقه فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه هم تراجعوا عما كانت نيتهم عليه وكان هذا الخبر من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم هذا من المعجزات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بشيء يكون في الغيب، وهذا الشيء حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ ومن الأسراء الوليد بن الوليد. افتكه أخواه خالد وهشام. هذا من من أعجب ما حدث. الوليد ابن الوليد بن المغيرة. أخو من أخو خالد بن الوليد. أخو خالد بن الوليد وخالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن في هذه المعركة يعني لم يكن معهم كان خالجا في تجارة، وذهبت قريش إلى هذا القتال ولم يكن معهم بخلاف حالهم في غزوة أحد كان خالد معهم في هذه المعركة في غزوة بدر كان أخوه الوليد هناك وأخذ ولم يقتل أخذ الوليد في هذه المعركة فذهب أخواه خالد وهشام. يسألان عن الفدية ويتناقشان فيها ودفع الفدية للنبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لي أخوهما من الأسر فلما دفع الفدية وأخذاه ورجع إلى مكة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقال لي لم تسلم هناك لماذا كلفتنا هذا المال قال خشيت أن يقول الناس أسلم خوفا أسلم, أسلم خوفا من ماذا؟ خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أكون مسلما باختياري ليس خوفا من السيف من الأسرة الوليد بن الوليد افتكه أخواه افتك ما مع معنى فك يفك عكس ربط افتك على وزن افتعل افتكه أخواه خالد وهشام فلما افتدي لما دفعت فديته ورجع إلى مكة أسلم فقيل له هل أسلمت قبل الفداء لما لم تسلم من قبل كنا نحفظ هذا المال فقال خفت أن يعد إسلامي خوفا أنا خفت أن يكون إسلامي ماذا أن, يكون أن يقول الناس إنني أسلمت خوفا ولما أراد الهجرة منعه أخواه لما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم منعه أخواه قال والله لا تذهب نحن دفعنا فيك أربعة آلاف لكي تتركنا وتعود إليهم لا تذهب فمنعه فبقي, فبقي معهما بقي في مكة وقتا طويلا وهذه غزوة بدل في السنة الأولى أو في السنة الثانية على اختلاف في الترتيب كما قلنا ثم يأتي بعد ذلك صلح الحديبية في السنة السادسة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى العمرة فمنعته كريشو وسنعرف إن شاء الله تعالى قصتها في فيعقد معهم صلح الحديبية ثم يعود ومن شروط صلح الحديبية أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة بعد سنة يعني في السنة السابعة من الهجرة فهمنا؟ فبقي سبع سنوات أو ست سنوات محبوسا في مكة فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة تسمى بعمرة القضاء لأنهم ذهبوا أولا فمنعوا فذهبوا في السنة التي بعدها وأدوا العمرة التي ضاعت منهم في السنة التي قبلها فهمنا فسميت عمرة القضاء فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضاء استطاع الوليد ان يهرب من اخويه وان يلحق من النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وهو في داخل مكه وقريش خرجت وتركت النبي صلى الله عليه وسلم يعتمره هو واصحابه فهرب الوليد بن الوليد ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مع المسلمين ولهذا قال لما أراد الهجرة منعه أخواه ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فر هرب إلى النبي في عمرة القضاء ومن الأسرة السائب بن يزيد السائب بن يزيد هو واحد من الأسرة وكان صاحب الراية في تلك الحرب كان حامل لواء المشركين في هذه المعركة فدى نفسه وهو السائب هذا هو الجد الخامس للإمام الشافعي رحمه الله هذا جده الخامس السائب ابن يزيد كان صاحب راية في تلك الحرب فدى نفسه هو الذي دفع فديه نفسه كان غنيا وهو الجد الخامس للإمام الشافعي محمد بن إدليس رحمه الله ومنهم وهب بن عمير الجمحي وهب بن عميل كان ابوه عمير شيطانا من شياطين كريش هذا أيضا وهب ابن عمير أسرة فكان لأبيه قصة عجيبة أبوه أبوه أبو وهب. كانت له قصة كان عمير شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل من قتل من المشركين في غزوة بدر. ولما رجع المشركون إلى مكة كانوا يبكون، وجلس بعضهم يكلم بعضا ويشكو من الحزن الذي في قلبه عن قتل من قتل أو أسر من أسر. فإذا بعمير يكلم صفوان بن اميه رضي الله عنهما أسلما، كلاهما أسلم بعد ذلك. ولكن عميرا أسلم اولا كان عمير من شياطين العرب كان شديد إذائي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وكان خرج في هذه المعركة طيب يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فاصل ولده فبينما هو جالس مع صفوان بن عمية قال صفوان اجلس بنا نتكلم نتحدث ساعة فتذاكر بدرا فقال عمير وكانه لا يشعر بما يقول قال يا, يا صفوان لولا ديون علي أنا عندي بعض الضيون لابد أن أسدها ولولا عيال عندي عندي كثير من الناس في مسؤوليتي أولاد وزوجات وعبيد عندي من هم تحت مسؤوليتي لولا ذلك لذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وقتلته وليحدث ما يحدث أنا أذهب إليه وأقتله بين أصحابه ويفعلون ما يفعلون يقتلونني ليست مشكلة فهمنا فنظر إليه صفوان وقال اذا انتهى الأمر أولادك أولادي أنا مسؤول عنهم ودينك علي أنا أدفع الديون كاملة وتفضل فسكت عميل ماذا أفعل في هذه فهمنا فوجد عمير نفسه مضطرا إلى القبول فأخذ عمير سيفه وجهزه بسم شديد يعني وضع على سيف صما شديدا حتى إذا جرح فقط إذا جرح فإنه يكفي أن يدخل السم في الجسم فيقتل إذا لم يقتل في وقتها يقتل بعد مدة جهز سيفه وحمل مالا وذهب به إلى المدينة بحجة ماذا أنني جئت لكي افدي ولدي ابني وهب عندكم وجئت أدفع الفدية فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمير بن وهب عدو الله فقام إليه مسرعا وأمسكه من ثيابه أمسكه من حمالة سيفه حمالة السيف هذا الذي يضعون على الكتفين يعلقون به السيف أنسكه من حمالة السيف قال ماذا تريد يا عدو الله جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا عدو الله عمير بن واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك يا عمير ماذا تريد قال جئت افتدي اسيري أنا جئت لكي افتدي ولدي أدفع له الفدية قال ولما حملت السيف يعني ما شأنك تحمل السيف قال تبا لها من سيوف بئس السيف هو ما أغنت عنا يوم بدل كانت السيوف معنا يوم بدل فماذا فعلت يعني ما فائدة السيف قد كان معنا السيف في يوم بدل ماذا قدم لنا السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أقعد طيب ليس العمل كما تقول يا عمل ليس هكذا بل إنك جلست مع صفوان بن أمية عند الكعب في هذا الموضع وتكلمتما في كذا وكذا وكذا وأنت جئت لتقصرني فتعجب عمير لم يسمع بهذا الكلام أحد الكلام كان بينه وبين صفوان فقط عمنا وصفوان الآن في مكة يبشر الناس ولا يخبرهم انتظروا تأتيكم أخبار طيبة بعد يومين تأتيكم أخبار بعد ثلاثة أيام اصبروا قليلا وستسمعون ما يصركم سيفرح أهل مكة بعد أيام وينتظر وظل ينتظر وينتظر حتى جاءه خبر إسلام عمير عمير لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوحى إليه لأنه لم يعلم بهذا احد إلا هو وصفوا وقد كان يتكلمان سرا فمن الذي نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عمير رضي الله عنه وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين وقد كان من قبله على عكس ذلك تماما يكون مصنف منهم وهب بن عميل الجمحي كان أبوه عميل شيطانا من شياطين كريش كثيرا الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هكذا من قبل جلس يوما بعد اتهاي هذه الحرب مع صفوان بن أمية يتذكران مصاب يتذكران هذه الأيام ومن وما حدث لنا من أصابة في بدل فقال عمير والله لولا دين علي ليس عندي قضاء علي دين وليس عندي مال لكي أقضيه الآن لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الفقر بعده عيال العيال ليست ليسوا الأطفال فقط كل من كان في مسؤولية الرجل هم عياله يعني زوجه أولاده أبوه وأمه إذا كان كبيرين عبيده وخدمه هؤلاء عياله هم في مسؤوليته فقال لولا دين علي ليس عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الفقر بعدي كنت آتي محمدا فأقتله فإن ابني أسير في ايديهم ابني هناك في ايديهم فقال صفوان دينك علي وعيالك مع عيالي الدين عندي وأولادك أنا أدفع هذا الدين وأولادك أضمهم إلى أولادي فأخذ عمير سيفه وشحذه وسمه شحذه بمعنى حده حده جيدا وسمه يعني وضع فيه السم وانطلق حتى قدم المدينة انطلق حتى ذهب إلى المدينة فبين عمر رضي الله عنه مع نفر من المسلمين إذ نظر إلى عمير متوشحا سيفه متوشحا سيفه يعني حاملا سيفه فقال هذا الكلب عدو الله ما جاء إلا بشر هذا لا يأتي بخير نعرفه من مكة ونعرف حاله مع المسلمين فقال هذا لم يأتي بخير هذا لا يأتي إلا بالشر فهمنا ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه فقال النبي أدخله عليه فأخذ عمر بحمائل سيفه أمسكه من حمالة السيف حمالة السيف كنة ما يوضع من الحزام وما يشبه من الجلد على الكتفين يعلقون فيه السيف، فأمسكه من حمائل سيفه وادخله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا يا عمر، اتركوه يا عمر، أطلقه يعني لا تقيده، اتركوه، أدنوا يا عمير، اقترب، فدنا وقال: أنعم صباحا صباح الخير نعم الصباح هذا أسلوب العلم في الجاهلية أنعم صباحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك وهي السلام الله تعالى بدلنا من أنعم صباحا أنعم مساء الله بدلنا فأعطانا تحية أحسن وأجمل وهي ماذا السلام عليكم ثم قال ما جاء بك يا عميل لماذا جئت قال جئت لهذا الأسير لهذا الولد الذي عندكم الذي في أيديكم فأحسنوا فيه يعني عاملوني معاملة حسنة واطلبوا مني ثمنا قليلا فأحسنوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما بال السيف يعني ما شأن هذا السيف الذي تحمله ما باله ما شأنه ما سببه فما بال السيف فقال له عميل قبحها الله من سيوف بئسة السيوف, السيوف هي وهل أغنت عنا شيئا هل نفعتنا بشيء يعني في يوم بدل كانت معنا الصيوف فبما نفعتنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير اصدقني تكلم بالصدق ما الذي جئت له قال له ما جئت إلا لذلك أنا ما جئت إلا بهذا السبب بسبب ماذا أن أفدي ولدي هكذا قال عمير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلا ليس الأمر هكذا يا عمير قال كلا بل قعدت أنت وصفوان في الحجل أنت وصفوان بن عمية قعدتما في الحجر وقلتما كيت وكيت كيت وكيت يعني كذا وكذا قلتما هذا الكلام وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث فأسلم عمير لما سمع عميل هذا علم أن هذا يوحى إلي إليه وأنه نبي من عند الله وإلا فكيف عرف هذه الأخبار ولم تحدث إلا بينه وبين صفوان فقط فأسلم عميل وقال كنا نكذبك بما تأتي به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان يعني يا رسول الله نحن كنا نكذبك في خبر السماء ولكن في هذا الأمر لم يكن موجودا فيه الا انا وصفوان انا متاكد هذا امر لم يحظره الا انا وصفوان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقه اخاكم في دينه وأقرئوه القران واطلقوا اسئله فقه اخاكم في الدين علموه الدين فين واقرؤوه القران علموه القران طيب نعم اجعله فقيها يعني علموه الدين وأطلقوا أسيره أيضا أطلقوا أسيره يعني أعطوه ولده مجانا بدون شيء فعاد عمير إلى مكة وأظهر إسلامه فهمنا؟ وحديث وهذا الحديث أن كان في مقاله شيء ولكنه مشهور في كتب السيرة أنه ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم من الاسرى ايضا ابو عزيز هنا عمير ابن عميل اخو مصعب بن عمير رضي الله عنه في لوايات ايضا وهي لم تثبت كذلك ان أبو عزيز اخو مصعب بن عمير اخذ أسيرا في هذه المعركه فأخذه بعض الأنصار أمسكه بعض الأنصار وهو لا يعرفه فمر به مصعب مر ورأى أخاه أبا عزيز في الأسر وهو مقبوض عليه مربوط فنظر إليه أين, يسله؟ أين الذي أمسكه أنا فلان أنا أسره بدلا من أن يقول يعني هذا أخي أنا أدفع الفدية ماذا تريد تفهمني قال له أمسك عليه جيدا وأربطه جيدا فإن أمه غنية أمه هناك في مكة غنية وستدفع فيه ستدفع مالا كثيرا لفدائه فهمنا؟ فنظر إليه أبو عزيز وقال هل هذه وصيتك يا مصعب؟ أنت الآن توصيه أن يحبسني توصيها أن يضيق علي لاجل المال توصيها أن يزيد في الفدية طيب هل هذه هي الأخوة هل هكذا تفعل أو تعطيني حق الأخوة قال له هو أخي دونك لا بل بالعكس لست أخي لأنك مشرك إنما هذا الأنصاري هو أخي لانه أخي في الدين وهو أقرب الي منك قال هنا قال مصعب للذي اسره شد يدك به يعني أمسكه جيدا فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك أمه غنية لها متاع ربما تفديه منك فقال أبو عزيز يا أخي هذه وصايتك بي هل هذه وصيتك فهمنا ثم بعثت أمه بفدائه أربعة آلاف درهم بعثت أمه أربعة آلاف درهم لفدائه ومن القصص العجيبة أيضا العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي وهو الذي أخذ له العهد كما قلنا في, في ليلة البيعة خرج العباس مكرها مع المشرقين في هذه المعرة مكرها ما كان يريد أن يخرج ولكن اضطر إلى الخروج فحفظ العباس ماله جمع ماله وحفر حفرة بجانب عتبة البيت ووضع المال فيه وأخبر أم الفضل بالمال أخبر زوجه قال المال في هذا المكان فهمنا؟ ثم ذهب وعندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الفدية قال يا رسول الله انا مسكين ليس عندي شيء فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمال الذي وضعه في الحفرة هناك أمام, أمام البيت قال تركت أم الفضل مسكينة تحتاج الى مال قال وماذا تقول في المال الذي وضعته في هذا المكان؟ وهم الفضل تعرف به فهمنا فنظر للعباس هذا أيضا عجيز وأسلم رضي الله عنه بعد ذلك من الأسرة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خرج لهذه الحج مكرعا ولما وقع في الأسرة طلب منه فداء نفسه وفداء ابنه عقيلا ابن أبي طالب فقال على ما ندفع وقد سلو على الخروج يعني لماذا ندفع؟ نحن خرجنا مكرمين ما كنا نريد هذا القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد كنت في الظاهر علينا. الظاهر أنك كنت تقاتلنا. فأخذت منه فدية نفسه وبنائه. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد تركتني فقير قريش ما بقيت. يا رسول الله أنت جعلتني أفكار الناس. أخذت كل مالي حتى أصبحت مسكينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد تركت لأم الفضل أموالا كيف ذلك وأنت تركت نقودا عند, عند أم الفضل وقلت لها إن مت فقد تركتك غنية فقال العباس والله ما اطلع على ذلك أحد يعني لا أحد يعلم بذلك أنا فقط كنت أكلمها ما طلع يعني ما نظر ما علم به أحد يعني من الخلق من الناس وهذا العمل غاية ما يفعل غاية ما يفعل من العدل والمساواة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي عمه مع علمه بأنه إنما خرج مكره هذا قمة الانصاف قمة العدل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي لعمه لم يعطيه يعني فداء لم يفدي عنه مع علمه بأنه لم يكن خارجا بنية القتال هو خرج مكرها ولكنه ساوى بينه وبين الآخرين وقد اعفى وقد أعطى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة تحقق له صلى الله عليه وسلم فكرهم فهكذا العدل ولا غرابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام آخرين تبين عنده أنه مساكين فقراء فعفى عنهم فلذلك قال فلذلك أدب أو فلذلك ما ممكن نقول أدب يعني أدب يعني فائدة أو البلاغة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله تشهدون بالحق لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ومن الأسر ابو عزة الجمحي الشاهي كان شديد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلما أسر قال يا محمد إني فقير وذو عيال وذو حاجة قد عرفتها فمن فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فضلا منه قال يا رسول الله إنني فقير وعندي أولاد وعندي حاجة أنا فقير محتاج فمن علي فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أسلم خالد بن الوليد قبل الهجرة بقليل في سنة الهجرة ولكن قبلها بقليل. فهمنا؟ لما تم الفداء أنزل لما تم الفداء ونحن كنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شاء لأصحابه في أمر الفداء فبعضهم كان يرى الشدة والقتل وبعضهم كان يرى اللين والرحمة وما للنبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى هذا الرجل واختار اللين والرحمة. مع هؤلاء المشركين فنزلت الآيات بأن الرأي الثاني كان أنسب في هذا الموضوع بأن الشدة كان أنسب ولكن الأمر واسع يعني قد غفر الله تعالى ولم يشدد في الأمر ولكن هذا لبيان ماذا لبيان المسألة قال لما تم الفداء أنزل الله سبحانه في شأن هذا الفداء قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يضخن في الأرض. يعني لا يجوز لنبي يكون له أسرة حتى يضخن، يشد، يكسر من القتل. الإضخان، إضخان الجرح، يعني يأكله من إسالة الدم، كسره، إسالة الدم، حتى يضخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ هذا الذي تريدونه ماذا؟ مال من الأموات لكي يساعد الجيش؟ إذا دعوتموا الله, الله الله سبحانه يرزقكم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لولا أن الله سبحانه قدر ذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ هذا كتاب مقدر في اللوح المحفوظ سابق كتبه الله سبحانه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا ذلك لكنتم عذبتوا عذابا عظيما بسبب هذا ولكن قدر الله أنه سيكون هذا وكتب الله هذا في اللوح المحفوظ وكتب الله أنه يغفر هذه المسألة ويقول مصنف هنا نهى, النبي نهى الله سبحانه عن اتخاذ الأسراء قبل الإدخان في قتل الذين يصدون عن سبيل الله كنا ما معنى الإدخان أدخن بمعنى كثرة إسالة الدم نهى النبي عن اتخاذ الأسرة قبل أن نؤدبهم قبل الإدخان في دم هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون دين الله من الانتشار وعاب بعض المسلمين على إرادة عرض الدنيا وهو عاب بعض المسلمين على إرادة عرض الدنيا وهو الفدية يعني عاب الإسلام على من؟ على بعض المسلمين بعض مفعول به فهمنا لأنهم أرادوا الدنيا يعني قالوا نأخذ الفدية فهذه الفدية تكون ماذا؟ تكون نافعة لنا مقوية لنا في المستقبل فلام الله تعالى عليهم ذلك قال تريدون على الدنيا تولدون شيئا من الدنيا والله يريد الآخرة فهمنا قال ولولا حكم سابق من الله ألا يعاقب مجتهدا على اجتهاده ما دام المقصود خيرا لكان العذاب لولا أن الله قدر أنه إذا اجتهد مجتهد في في مسألة فأخفى فإنه لا يحاسب على خطا بل بالعكس يأخذ أجره لا يعاقب عليه بل يوجر لو ذلك لو هذا لكان الله سبحانه عظمه قال ما دام المقصود خيرا لكان العذاب ثم أباح الله لهم الأكل من تلك الكدية أجاز لهم أن يأكلوا منها أيضا المبني أخذها على النظر الصحيح لأنهم أخذوها بنظر صحيح ببحث قوي وهذا من أقوى الأدلة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به هذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته لأنه لو كان هذا من عنده ما كان يعاتب نفسه كيف يقول آيات تدل على أنه مخطر وأنه كان ينبغي أن لا يفعل كذا فهذا دليل على أن القرآن يأتيه بوحي من عند الله. لكن رضي الله. نعم. هذا كان خطأ؟ نعم، كان خطأ، والله غفر ذلك الخطأ. ليس خطأ كبيرا مخرجا ولكن الله تعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن النبي عندما ينزل في قوم يأتون لقتاله لا بد أن يشدد عليهم. لكي يكون, عبر لكي يكون عبرة لغيرهم يتعلمون أخرون أن النبي لا بد أن يكون شديدا عليهم في أوله، ولهذا الله سبحانه لم يعاقب ماذا؟ لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بل أباح لهم أن يأكلوا من هذه الفدية التي أخذوها. ثم قال. وهذا من أقوى الأدلة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما مجادل، لأنه لو كان من عنده، لو كان هذا الكلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعاتم نفسه على عمل على عمل عمله بناء على رأي كثير من الصحابة، لو كان الأمر من عنده، ما كان ما كان يسأل نفسه، خاصة وهو قد شاور الصحابة وسألهم، فأشار عليه قسم كبير بهذا. قال وقد وعد الله الأسرى الذين يعلمون في قلوبهم خيرا وعد الله هؤلاء الأسرى الذين يعلمون أن في قلوبهم إيمان وتوحيد وخير بأن يؤتيهم خيرا مما أخذ منهم أخبرهم الله أنه سيعطيهم شيئا أكثر مما أخذ ويغفر لهم يغفر لهم ذنوبهم قال الله سبحانه يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا كل هؤلاء الأسر الذين هم في يدك إذا علم الله في قلوبكم خيرا يعني من التوحيد يؤتكم خيرا مما أخذ منكم سيعطيكم أشياء أفضل مما فقدتم ويغفر لكم والله غفور رحيم والله يغفر لكم الذنوب وهو سبحانه غفور رحيم وهذه الغزوة هي التي عز الله تعالى بها الإسلام وقوى أهله هذه الغزوة كانت من أسباب عزة الإسلام والمسلمين وكانت من طقوية أهل الإيمان ودمغ الله فيه الشرف وخرب محل وخرّب محلهم طيب الله سبحانه دمغ الشرف دمغه يعني ضرب دماغه والدماغه هي مجتمع جاس من الخلف هذا المكان اسمه الدماغ فقد أصاب الله تعالى ماذا أصاب الله السلطة في دماغه هذا معنى دماغ وخرب محلهم نعم وخرب محلهم مكانهم محله يعني مكانهم يقول فهي آية ظاهرة على عناية الله تعالى بالإسلام وأهله هذا دليل واضح أن, أن الله سبحانه مهتم بالإسلام وبأهله وهو محتفظ به حافظ له مع ما كان عليه العدو من القوة بسوابغ الحديث مع أن العدو كان قويا يحمل الحديث السابغ السابغ يعني المغطي للجسم كاملا والعدة الكاملة والخيل المسومة والخيلاء الزائد الخيلاء هي الكبر الزائد ولذلك قال الله قال الله منتنا على عباده بهذا النصر ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة نصركم الله تعالى في غزوة بدر وكنتم فقراء كنتم مساكين كنتم أذلة وقد ساعدكم الله تعالى في هذا اليوم أي قليل عددكم لتعلم أن النصر هو من عند الله هذا النصر هو فقط من عند الله ليس بالعدد ليس بالسلاح هو من عند الله إن إنما هو من عند الله فهي أعظم غزوات الإسلام إذ بها كان ظهور ماذا كان بهذه الغزوه كان ظهور الإسلام وبعد وقوعها أشرق نوره على الأفق بعد وقوع هذه الغزوة بدأ نور الإسلام ينتشر على الأفاق والأفاق جمع أفق والأفق هو آخر شيء تراه في السماء عندما تتصل بالأرض عندما تنظر من بعيد وترى السماء اتصل بالأرض على آخر نظرك هذا يسمى أفق ثم قال فقد كتل فيها من صناديد كريش من كانوا الأعداء لألداء للإسلام عدو لدود عدو شديد العداوة قتل في هذه الغزوة كثير من الأعداء لألداء شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الرعب في كلوب العرب الآخرين دخل الخوف والرعب في كلوب غيرهم لأن العرب كانت تخاف من من؟ من عموما فلما هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم. والرب هو الخوف أشد الخوف خوف شديد. فكانت للمسلمين هيبة كانت لهم هيبة يعني تعظيم هم. إذا رأوا ما يعظمهم كانت للمسلمين هيبة فإن يعني تعظيم ومسر وعلوم في القيمه كانت للمسلمين نعم هيبة يكسو هيبة أو كانت المسلمين هيبة بها يكسرون الجيوش أو ممكن تقول هيبة وطقي وتقول بها يكسرون الجيوش ويهزمون الرجال فلا جرم أن شكرنا العلي الأعلى لا بأس ليس هناك شيء في أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه العناية فلا جرم أن شكرنا العلي الأعلى على هذه العناية واتخذنا يوم النصر في بدل وهو السابع عشر من شهر رمضان عيدا نتفكر فيه فهمنا وهنا أيضا تببيهم هذا في الجملة لا يجوز هكذا طيب أن نخصص يوما ونجعله عيدا لأنه كان فيه بدل أو كان فيه احد أو كان فيه قينقاع أو غير ذلك فهمنا هذا لا يصح شرعا إن أخذناه يوما نتذكر فيه البطولة ونتذكر فيه الشجاعة فنعم أما أن نجعله عيدا كالاعياد ليس عيدا فهمنا غزوة بني قينقاع. علمنا أنه يسكن المدينة من جهة الجنوب ثلاث سلق من اليهود يهود بني النضير ويهود بني قينقاع, بني قينقاع إلى جهة اليمين من الخليطة في المدينة وبني النضير في الوسط إلى أسفل وبني كريضا قلنا هذا من قبل هي ثلاث سلق لليهود كان بين اليهود ما كان من القتال وال. مشادات ولكن كان هذا بينهم عموما ولكن لما جاءهم العرب اتحدوا معا وكانوا يواجهون العرب وكانوا يخوفونهم بنبي يبعث في هذا الزمان فلما جاء النبي لم يؤمنوا به لم يؤمن به اليهود طيب النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود في المدينة على عهود وكتب عقودا بذلك ولكن كعادة اليهود نقضوا عادهم ونكثوا فكان من المناسب هنا أن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ناقضون العهد، فكان من المناسب أن يقاتلهم لكي لا يكون هذا لكل أحد يعاهد ثم ينقض يعاهد ثم يغضل ليس هكذا فنقض بنو قينقاع العهد أولا طيب فقدر أن قدر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم من المدينة ثم كذب وعصى وخالف العقد أيضا بنو النذيل، فقدر الله تعالى أن يخرجهم، قدر الله أن يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أيضا. ثم نقض الفريق الثالث من اليهود، وهم بنو قينقاع، نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله إهلاك رجالهم. فهمنا نقف إن شاء الله تعالى عند غزوة بني فاينقاع ونتكلم عنها بتفصيل أكبر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوكل عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.